بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخفر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنَصَّرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعْ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوق عليهم دائرة السوق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 بلظنتم أَلَيْنَ قَلْبَ الرسولِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَفْضَوْهُ وَزُوِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُوِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنْتُمْ ظَنَّ السَّوِي وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُرَاءً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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا غَرُونًا لَّنَّ تَبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأجبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمن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 ومثلهم في الانجيل كزرع ان اخرج شطاه فازره فاستغلف فاستوى على سوقه فاستغلف فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغضب بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظيمة. و با ذکر سلبات بر محمد و آل محمد دعای شریف سماد بگانی التماس دعا اللهم صل على محمد وآل <سؤال> محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك اسمك العظيم الأعزل أجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالغ أبواب السماء للفتح بالرحمة الفتحة و إذا دعيت بهي على مضايق أبواب الأرض للفرجم فرجت و إذا دعيت بهي على الوسر تيسرت و اذا دعیت بهی علی الاموات للمشور انتشرت و اذا دعیت بهی علی کشف البعصائی و الذر را و جلال وجه کل کریم اکرم الوجوه وعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاة وخشعت له الأسوات ووجلت له القلوب من مخافتك و بقوتك التي بها تمسك السماء ان تجاالل ارضی الا بإذنك و تمسک با سماوات و ارضی و و با کلماتی که لطیف خلقت به آسمان باته و لعنت و با خیکش ماتی که به و و و وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهارا نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس الزيار وخلقت بها القمر و جعلت القمرا نورا و خلقت با الكباکر و جعلت آنجوما وبروجا و مسابیحا وزینتا ورجوما و جعلت لام شارد و مغارب وجعلت لها مطالعا ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابق وقدرتها في السماء منازل فأحسنت و حسن تا تصویره ها و خو سعی تها بس ها و دبرتهها ب خ و خو س و سختقرت به س و سلطان النهار و الساطر عدد السنين و الحساب و جعلت رویتها لجمیل ناس مرئن و بمجد كلذي كلمتبه عبدا فرسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدس سيناء فوجا احساس كروبين فوجا غمائم النور فوجا سابوت الشهاده فی عمود النار وفي فی تور سینا و فی جبل خوریثه فی الواد المقدس فی البباد المبارکه من جانب تور الایمان من الشجره فی ارض مصر بتسع آيات بینا و یوم لبني لب نی وفي الباغ و التي سنعت بالعجائب فی بحر سوف و قد تما البخ بی قلب الغور کلخ جارم و جاود تببنی اسرائیل البخر و تمت کلمت کلخ سنام علیهم به ما و مشارق الارد و مغار التي باركت فيها للعالمين آلمی في و وجنودا فرعونم و اليام و مراک به فلیم و باسم بمجد كللبي تجلّى تبيه لموسى خليلك عليه السلام في سورة سيناء ولابراهيم عليه السلام خليلك آمَنَ كَبْلُ في مسجد الخايب و لسهاگ سفیکش علیه السلام فی بئر شیام و لیعقوب نبیکش علیه السلام فی بيت ايل و فی ابراهيم علیه ولی سحاقه به خلفک ولی یعقوبه به شهادتک ولی المومنینه به بعدک ولی داینه به کف و به مجد السلام على السلام الا قبت الرما و به التي وقعت على ارض منج بمجد العز والغلبه دايات عزيزه وبسلطان الله و به عزة القدرة و به شعن الكلمة السامة و به تفضل سبها تفضلت بها أهل السماوات والأرض و الدنيا الزنيا و الآخرة و بر خمتن کلّتی منن تبها آل جمیع خلق و به سطاعت کلّتی اگم تبها آل العالمی و به نور کلّذی قد خر من فزعی طور سینا و به علم که و جلال که و کبریای که به و جبروتک الّتی لم تستقل لها الارض و لها السماوات و انزجر لال ام باجدت له به خارو و لن ها و خذت جبان و سچنت عو به منها که بههاام و پ لمت و خمدت لهن میران فی اوتانه ها و به سلطان کلدی عرفت لکبل غلبت و درد دور و خمدت بهی فالسمادات والعربی و به کلمت کلمت سبقت لعبینا آدم علیه السلام و دریتهی برخمه و از سألو که به کلمت کلتی غلبت کل شای و به بج فجعلت او دکه خر موسى خرلموساب سگاب و ذهر على تور سيرا فكلمت به مجدکاللهی ظهر علی طور سیناب فکلمت بهی عبدکی و رسولکی و به طلعت کفی سایید و ظهور کفی جبل فاراد به ربباط المقدسی و جنود الملائکت الصفی و خشوع الملائکت المسبخی و به برکات کلتی بارک تفیحا علی ابراهیم کلیل چه علیه السلام فی امت محمد صلی اللہ علیه و آلی و بارکت الاسخاق سفی که فی امت عیسی علیه مسلاح و بارکت الیاقوب که فی امت موسی علیه مسلاح و خلق حمید کن محمد صلی الله علیه فی عطرته و فی عترته و ذود و امته اللهم و کما غبنار ظالم ولم نشهده وآمنا بهي ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد و ترخم علی محمد و عالی محمد ما صليت و بارکت و ترخم تعالی ابراهیم و عالی ابراهیم اینکا حمید فعال لما ترید وانت على كل شيء قدير اللهم بهق هذا الدعا وبهق هذا الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيروش صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنتم أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وغفر لي من ذنوبي ما تغتلم منها وما تنخدع. و بست علیه من خلال رزقك و کفنی محولتا انسان سود و جار سود و قرین سود و سلطان سو و به كل شيء عليم آمين رب العالمين اللهم افهض هد هذا الد و به هد هاده السماو التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطلها ولا ظاهرها غيرك أن تصلي على محمد وال محمد و انتر زبنی خیرت دنیا بل آخرت و فعل ما انت اهلو بل آتف ما انه اهلو و انتقم نیم ندویل اسلام و القرآن وغفرنی من ذنوبي ما تقضمم منها و ما تخرب ولی و ولی جمیع المؤمنین ولی المؤمنات و وست علیم خلال رزق و کفنی و جار سو و سلطان سو و قریم سو و یوم سو و ساعت سو و نسقم لی ممن یکی و, و ممن یبغی علیه و یوری بی و به و و اخوانی و جیرانی و من المؤمنین و المؤمنات ظلمات این که علاماتش و قدیم و به کل شیعن علیم آمین رب العالمین اللهمت به حق هذا الجام تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناب الثروة وعلى مرض المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والسخف وعلى احياء المؤمنين والمؤمنات باللطفة والكرامة وعلى اموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وَعَلَى مُسَافِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْرَّدِّ إِلَى أَوْطَانِهِمْ سَالِمِينَ غَالِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَّحْمَينَ فَسَلَّمِ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا محمد خاتم النبي ورسالة الصغري وسلم تسليما شفيرا بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَّلَ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِتَاقَهُمْ وَمِن كَوَمِّ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِتَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ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 وَإذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَهُ لَا يَثْرِبَ لَمُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيُّ يَقُولُنَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِدُونَ إِلَّا فِرَاراً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 فِي الْأَحْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ آبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ مَعْقَدَلُوا إلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيْصٍ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا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 يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستك أحدا من النساء إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَي يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَجْعِيَاءِ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَنًا بي من حرج فِيمَا فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم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 يا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها؟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 وَمَنْ إِبْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 أبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا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 الله وملائكته يصلون على النبي يا أجه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين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 ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتل سنت الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل يسألك الناس عن الساعة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 وقعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا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 ليعذب الله المنافقين والمنافقعة والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صلى الله محمد وله محمد صلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل كل جت في هذه الصاغ ففي كل الصاغ وليا وخافضا ومغذا وناصرا ودليلا ومعي حتیط سکنه هر ذکا توع و تمامه فیها اللهم بین سعدي على امرى فقد اللهم سر عن الهموم والغموم وبهشت الصدور ووسوسة الشيطان یا ابنا لهسان یا ابنا یا ابنا ابن الرسول از... ان فاضت من زهراء السلام بنت رسول الله صلى الله عليه بابن قالت سمعت فاطمه ان هو قال ادخل علي يا رسول الله في بعض ليالي فقال السلام عليك يا فاطمه فقلت عليك السلام قالي اني اجده في بدني ذوف فقلت لهوري ذكبي الله يا بتع من الذوق فقال یا فاطمت و هیتینی بلک فقط تینی بهم فتیتون بلک ساهل یمانی فقط تینی بهم قصر تو هر دره لیه ویده بجوی تلاله و و فی تمامی و کمال فما قال <مؤكالت> الله صرفاً وإذا ببلدي نحسنا فدع بله السلام عليك يا فقلت علیک السلام یا قرنتی و ثمرت فاضی فقل یا عوام این شم جدک راحت طیب که نه عرالت رسول الله فقلتنا من جدک تعلق با غبنا نه وقال السلام عليك يا جددا يا رسول الله اتذن لي انا ادخل معك اتصل بك قال ام یا السلام يا یا ويا سام اوذي قد حدث سنك فدخل معه اتصل اما كانت الله صاحة و وقت يا الحسين هذا قبل وقال السلام عليك يا رب فقولوا عليه السلام يا بلدي هيا فقال لي يا ام ما اني اشم عندك شرابا رسول الله فقلت نعم ان جدك اخوك لحسين نهب الكسار وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعذن لي أن أكون معكما تهت الكسار فقال عليك السلام يا ولدي ويا امتي فدخل ما ابي السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت السلام يا بالصاد ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم رنكذاه الجنه طيبا جاءت ماراه اخي وابن عمي رسول الله فقلت سنا ما هو ما بعد لدي فاقبل علي و الكساب وقال السلام عليك يا رسول الله أتاذن لي أن أكون معكم تعتا الكساب قال له وعليك السلام يا أخي يا وسيعي وخليفتي والصاغبه وابي قد حدث سلام فدخل عليك ينتهس الصا ثم تيت نهى الكسا وقلت السلام عليك يا بضص يا رسول الله أتمنى لي أن أكون معكم تذنش سو قابل السلام و يا بنسي في أيام ذات غدد تو قد دخلت وصنتك فلما تمنى جميعا ستن الله و هوم ابيد يمنى الى السماء فقال اللهم انها اولا اهد بیتی لخمهم لخمی و دبهم دمی یود و يهزن نیمه یود و نیمه یهزن و یهزن و و من لمن سالمم و لمن آدامم محبال من خبهم، انهم منی بنم نم، فجر صلوات که برند کاتنج، برخمت که برگفران که بر دووان که بر My life آیا سکان سما باتی؟ ما خلقت سما دور و مبنیا، بلا آردم مدحیا، بلا جمرم نیرا، بلا شمس مذیا، بلا فلك یا دور، بلا برق یجیری، بلا فلك یسری، إلا في محبته ولا الخمسان الذين هم سالكساء فقال لا ميل يَا يا و من ته تلکسا فقال عز وجل هم اهل بيت بیتن و بومن و هم فاطمت و عبورا و بلوا و بلوا فقال جبرائيل يا ربه حتی لولي أن أبت لال لأكون معهم صادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله اللی جل علا یکریم کس سلام و یا خوست که متییت بلکش و یا و ما خلاقت سما مبنیه ولا ورد مذیجیه فلا دم رم نیرا دور ملاف الكيسرين إلا لأجلكم ومهمتكم وقد أذن لي أمد خلمكم فهل تذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين بغي الله النونة قد أذن تلك فدخل جبرائيل و معنا تحت الکسان فقال لعبی ان اگد يقول يريد الله اگده و خواه الیکم یقول انما یرید الله نیدهبن کم رجزن <سؤال> فقال النبي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساب من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا و ذكر خبرنا هذا في مهفل من مهفلات للا ففيه جمع من شيعتنا ومن بنا الا من نزلت عن يمرخما وهفت بهم الملائكه فاستخرت لهم ملائكه يتفزعون فقال علی و ندن و اللای فزنا و فاز شیعتنا و رب بلکبر فقال النبی ثانی ها یا علی و بالذی باثنی و رسالت خبرنا آذار فی مهفل من و ففيه جمع من شيا تنا ومبين ما فينا وفرج الله همنا بلا هموم لنا و الله و غمب ولات لا طالب و حاجت و الله و فقال علی و والله فزنا و الله فوزنا و سعدنا و الدنيا کشیت و, و ف و رب الكبر